الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره, ومغفرة ورزق كريم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 ليحق الحق ويبطل الباطن ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا gaan اللَّهُ إِلَّا En وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ te vergeten إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ En عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم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 Samen met degene die zichzelf wil En dat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 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وماواه جهنم وبئس المصير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 ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودون عدو وان تعودون عدو لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت we zijn er Allah We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We zijn er niet. We in de zin van de zon, de zon, het verhaal 129. ونستجيبوا لله وللرسول, وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه, وأنه إليه تحشرون en het is belangrijk om te spreken om te spreken om te spreken om te spreken تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده وان الله عنده اجر عظيم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 إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر, فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا, أو ائتنا بعذاب أليم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 إن أولياؤه إلا المتقون ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصقية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 waarom en na wat je hebt gedaan, en wat je hebt gedaan, en wat wat je hebt gedaan,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 اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك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 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرى ورئاء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 وَإِنِّي het midden فَلَمَّا فَلَمَّا leven van het leven van وَقَالَ leven van het leven. En ik إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرو هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه وبالرباط الخيل ترهبون ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين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 Law, en ما في fil جميعا ما en بين قلوبهم ولكن الله Allah, walakin Allah, ha' al lef azizun-hakim, يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كذروا بأنهم قوم لا يفقهون al-enna xaffe, vallahuangkum, walima, enna fi kumbaarfa, wa' ija kumminkum, mi' etu, sabiratu, ija vulibu, mi' etein, wa' ija kumminkum, elf uia vulibu, elf uien ibi' idnilla, vallahu sabirin.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 فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله اللَّهُ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم, خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم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 وَأُنَّ الْأَبْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ